وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد وَمَن ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَرَجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 وَلَكُم الْوإِلُ مَِّا تَصفون وَلَهُ مَنْ في السماواتِ والأَرض وَمننْ عِندَهُ لاَا يستْتَكبرِونَ عَن عِبادتِهِ وَلَا يَستْحسِرون يسَبِّحونَ الليلى وَه رَ لَا يَفْرون أَمِ التَّخَذُوا آالهَةً مِنَ الأأَرض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 يعلم ماَا بَنَ أيديهِم وَماَا خلفَهُم وَل يَشفَعون إِلا لِم نِرتغَ وَهُم مِن خَشَةِه مُشفِقُون وَمَا يَقلُل مِنهُم إنّي إلَهُم مِن دُونه فَذكَ نَجزجَهَّم كَذَلكَ نَجز الظالِمِن أَلَم يَرَ الذيينَ كَذَروا أن السنواتِ وَالأَرض كَنتَ رَدْقا فَفَتَقنهُما.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 لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهاتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحِيِّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ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 ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرًا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون